فدعا ربه أني مغلوب سنتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمد وفجرنا نرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدد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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذاري ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع النات كأنه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 بل في ضلال وسعر أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشير سيعلمون ودمن الكذاب نشير إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقلهم واصفر ونبئهم أن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 وَلَقَدْ يَتْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِفْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاطِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عندنا فذلذلك نجزي من شكر ولقد جرىهم ضطشتنا فتمارى بنذر ولقد راودوه عن طيبه فطمسنا اعينهم فتذوقوا عذابي ونذر ولقد صددهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ولدوا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أهان فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أفَأَنفَعُكُمْ خَيْرٌ مِّن لَّائكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ تَضِلُّ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ان الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا آمَنَ إِلَّا وَاحِدٌ كَلَمْ يَنبَذْ وَلَقَدْ ذَهَلْتَكُم اَشْيَاعُكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّثِ قَوُلُ شَيْءٍ تَفْعَلُوهُ فِي الظّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَل إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ موقع